الإحسان تقدم الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزع ت ق م لله、لك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ش غ و ر أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 و سعادتكم في هذه الدنيا و في ا ل آ خ ر ة معاشر المسلمين مما لا يخفى على ناظر و مما يحزن القلوب و يضميها ما يجري على المسلمين و ما حصل عندهم من وهن و ضعف حتى تكالبت عليهم ا ل أ م م و تداعت حتى كان قول الرسول صلى الله عليه و سلم ت ت د ا ع عليكم ا ل أ م م كما ت د ا ع ا ل أ ك ل ة إ ل ى قصعتها هذه ا ل ن ق ا ل ه ك أ ن ه ا في حالتنا في هذه ا ل أ ز م ا ن فاجتمع الناس في ه ي ئ ة أ م م ه م و في مجلس أ م ن ه م يحيكون الدسائس على هذه ا ل أ م ة مع ما أ ص ا ب ه ا من تفرق و تمزق و انقسامهم إ ل ى دويلات و إ ل ى ما وجد عندهم من أ ن و ا ع الخلافات حتى في أ ص ل دينهم كل ذلك مما هو كائن وترتب على ذلك إ خ و ا ن ن ا ذل أ ص ا ب المسلمين ضعف ليس في قوتهم ا ل م ا د ي ة ا ل ع س ك ر ي ة و إ ن م ا أ ي ض ا أ ص ا ب ه م ضعف في اقتصادهم فوجد أ ن و ا ع من الحصار عليهم من دول البغي فهل لنا من مخرج مما نحن فيه الجواب نعم لكنه مخرج ر ب ا ن ي ليس كما يتوهم بعضهم من أ ص ن ا ف المنافقين الذين يقولون ا ل م ص ي ب ة و ا ل ر ج ع ي ة ن ا ت ج ة من ا ل أ خ ذ ب ه ذ ا الدين وربما نجم النفاق أ ي ا م الفتن أ ك ث ر من أ ي وقت مضى ف إ ذ ا كان المسلمون في ق و ة وظهور دين و إ ي م ا ن ي ت خ ف النفاق ف إ ن حصل الضعف ظهر النفاق و كتب من كتب و قال من قال نجد ج م ل ة تحريفات في أ د ل ة ا ل ش ر ي ع ة نجد غمزا خفيا أ و طعنا ظاهرا ممن يتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا و هم من أ ب ن ا ء ج ن د ت ن ا أ ي ه ا المسلمون إ ن ربنا جل و علا قد قال في كتابه إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ففيه الهدايه ا ل ك ا م ل ة التي لا نقص فيها في كل أ م و ر ن ا ل أ ن النص عام إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م وقد بين الشرع أ ن ه لا م ن ا ف ا ة بين التقدم و ا ل أ خ ذ بالدين بل هما متلازمان فمتى ما كان التمسك بالدين قوى الله المؤمنين بل وقد أ م ر مع ا ل أ خ ذ ب ا ل ح ي ط ة والحذر ب إ ق ا م ة الشرع والدين قال الله جل وعلا ف إ ذ ا كنت فيهم ف أ ق م ت لهم ا ل ص ل ا ة فلتقم ط ا ئ ف ة منهم معك و ل ي أ خ ذ أ س ل ح ت ه م فجمع بين ا ل أ خ ذ بالسلاح وبين إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة فدل على أ ن ه لا يمتنع قط ا ل أ خ ذ ب ا ل ش ر ي ع ة و ا ل أ خ ذ ب أ س ب ا ب ا ل ق و ة حتى في هذا المجال يقول الله جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ف أ م ر بالثبات مع ذكر الله جل وعلا فدل على أ ن ه لا بد من إ ق ا م ة الدين و أ ن ه لا يرتفع المسلمون إ ل ا ب إ ق ا م ة هذا الدين إ ن الرفعه في الاخذ بهذه ا ل ش ر ي ع ة أ م ا ضرب الله مثلا ً من قبل للذي آ ت ا ه آ ي ا ت من عنده من الكتاب فانسلخ منها قال الله جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها أ ي ب ا ل آ ي ا ت ولكنه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض واتبع هواه فيا ي ه ا الناس إ ن ا ل ر ج ع ي ة و إ ن ا ل ت أ خ ر عن أ س ب ا ب التقدم إ ن م ا هو بترك هذا الدين أ م ا قال رب العالمين جل وعلا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره فبين ان نصره يكون لمن نصر الدين لمن نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم بين صفه اولئك الذين هم منصور الذين إ ن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فبين الله جل وعلا صفه من هو ممكن ايها المسلمون لا بد من الرجوع الى سلف هذه الامه ف إ ن ه م قد نصرهم الله جل وعلا كما بين في كتابه وبين أ ي ض ا أ ن ا ل ن ج ا ة في سلوك طريقهم واتباع سبيلهم أ ع ن ي ا ل ن ج ا ة في الدنيا من العذاب ومن الضعف ومن الخذلان و ا ل ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة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 لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله ف إ ذ ا كثر أ و ل ئ ك القوم كان ظهورهم على الكفار أ ج ل ا و أ و ض ح وكلما قلوا في ا ل أ م ة ف إ ن ظهور الكفار يكون بحسب ذلك أ ي ه ا المسلمون إ ن وعد الله جل وعلا حق وصدق لا يخلف الله, الله لا يخلف الله الميعاد ولا يكذب في حديثه أ ب د ا ومن أ ص د ق من الله قيلا اما قال جل وعلا في كتابه وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم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 التعلق بالله رب العالمين عليكم بذلك فمن تعلق شيئا وكل اليه بين الله جل وعلا في كتابه أ ن ه ما خلقنا إ ل ا لعبادته فقال عز من قائل وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون بين أ ن ه الرب الغني أ ن ه كامل الصفات و أ ن ه العلي و أ ن ه القاهر فوق عباده خضعت له الرقاب حتى إ ن من هم من أ ع ظ م الخلق بين الله جل وعلا خوفهم منهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إ ذ ا سمعوا كلام ا ل ب ا ر جل وعلا ضربت ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ج ن ح ت ه ا خضعانا لقول الله سبحانه حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير التوحيد التوحيد أ ي ه ا الناس فوالله هذا أ و ل الدين وهذا أ س ا س ه ف إ ن استقام ا ل ع ب د على ذلك ش ا ر ح الله صدره ف ع م ل ب هاله ا ل ش ر ي ع ة و أ خ ل ص الدين لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن عند ئ ذ ي أ ت ي ا ل نصر من عند الله ج ل و ع ل ا أ م ا م الله ج ل و ع ل ا في ك ت ا ب ه ا ل ذ ي ن آ م ن ولم ا و ي ل ب س و ا إ ي م ا ن ه م ب ظ ل م أ و ل ئ ك ل ه م ا ل أ م أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون جاء في صحيح البخاري أ ن ا ل ص ح ا ب ة س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوه يتلو هذه ا ل آ ي ة فقالوا ايما لم يظلم نفسه العبد لا يخلو من ظلم نفسه العبد لا يخلو من شيء من المعاصي وفي ا ل آ ي ة شرط الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك أ ي ليس الظلم الذي فهمتم إ ن ه الشرك أ م ا سمعتم قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم فوصف الشرك ب أ ن ه أ ظ ل م الظلم وصفه ب أ ن ه عظيم فمتى ما خلا ل ن ا س من الشرك شرح الله الصدور ل ل إ ي م ا ن و العمل الصالح و يسر لهم أ س ب ا ب النصر من عنده و إ ن ه م لمنصورون ما أ ح س ن ما ذكر ا ل ع ل ا م ة ابن ت ي م ي ة رحمه الله لما دخل التتار بلاد المسلمين و قد جرى من الجهل ما جرى عند كثير من الناس وحصل من التعلق بغير الله ما حصل فصار القائل منهم يقول يا خائفين من التكر لوذوا بقبر أ ب ي عمر أ و قال قائلهم لوذوا بقبر أ ب ي عمر يجيكم من الضرر قال العلامه ابن ت ي م ي ة هؤلاء الذين تستغيثون بهم من دون الله لو كانوا أ ح ي ا ء ل ن ه ز م و ا كمن هزمتم ف إ ن س ن ة الله أ ن ينكسر العسكر ب أ ق ل من ذلك فكيف بالشرك بالله جل وعلا نعم إ ن ك س ر العسكر ب أ ق ل من ذلك وقد ضرب الله جل وعلا لذلك مثلا عظيما في كتابه يوم احد لما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة ا ل ر م ا ت ب أ ن يلزموا الجبل و أ ن ل ا يغادروه فلما ر أ و ا المشركين منهزمين اجتهدوا ف ر أ ى بعضهم أ ن ينزل ليجمع من ا ل غ ن ي م ة فوقعت م خ ا ل ف ة ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فجرى ما جرى و إ ن كان ظاهره الشر لكن فيه الخير ل أ م ة ا ل إ س ل ا م أ و ل م اصابتكم أ م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن ا هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م فبين أ ن العسكر ينتصر ب أ س ب ا ب ذلك قال العلامه ابن ت ي م ي ة رحمه الله فلما كان بعد أ م ر ن ا الناس بتوحيد الله و ا ل ا س ت غ ا ث ة برب العالمين على ضوء قول الله جل وعلا إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وعلى ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله فنصر الله المسلمين نصرا م ؤ ذ ر ا لم ينصرهم قبله أ ي مع أ و ل ئ ك التتر وكانت تلك الوقعه ب د ا ي ة انكسار أ و ل ئ ك التتار أ ي ه ا الناس لا بد من ا ل أ خ ذ بهذا الشرع ليحصل للمسلمين ق و ة بعد ضعفهم ي ه ا المسلمون إ ن إ خ ل ا ص الدين لله مع حسن العمل والصدق فيه يفتح الله عز وجل ما يشاء من فتح لعباده المؤمنين أ م ا أ خ ب ر أ ن ه في بيعه الرضوان أ خ ب ر أ ن ه علم ما في قلوب المسلمين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 أ ن الله جل وعلا أ ن ز ل عليهم ط م أ ن ي ن ة وفتح لهم فتحا عظيما ليس هذا فقط و أ خ ر ى لم تقدروا عليها قد أ ح ا ط الله بها وكان الله على كل شيء قدير اخرى بين أ ن المسلمين ليسوا قادرين عليها ولكنه بين أ ن الشرع والقدر عنده فلما علم من المسلمين صدقهم و إ خ ل ا ص ه م وهو قد أ ح ا ط بكل شيء علما و ق د ر ة و ق و ة أ م ك ن ه م منها و أ و ر ث ه م تلك ا ل أ ر ض وكذلك أ خ ب ر الله جل وعلا في كتابه عن حصار عسكري أ ص ا ب المسلمين يوم ا ل أ ح ز ا ب اذ جئوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ ذ ا غ ت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ا ل ظ ن و ن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذا الحصار الذي أ خ ب ر الله جل وعلا به في كتابه مما وقع على طوائف من المشركين ومع ذلك ما لهم أ أ ه ل الكتاب كفر في ا ل م د ي ن ة مع ما لهم من العهود وهم معروفون معلومون بنقضها ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما و ع د ا ل ل ه ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما هذا الذي أ خ ب ر الله عن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من إ ي م ا ن ه م بالله وقوه يقينهم بمواعيد الله جل وعلا ماذا كانت النتيجه وكفى الله المؤمنين القتال الله كفى جل وعلا القتال ومع ذلك انزل على الذين كفروا من, صياص من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها ولذلك ا جرى أيها م م المسلمين على ما عجزت عنه قوتهم المادية أمدهم لما علم عندهم س ل الله على و وإيمان ن عنه من دين أقدر عجزت أ ي ه ا المسلمون خذوا ب ا ل أ س ب ا ب التي أ م ر الشارع من إ ص ل ا ح الدين ومنه إ ع د ا د ا ل ق و ة و أ ع د لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور لله حق حمده وصلاه وسلاما على من لا نبي م ل ب ع د وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد معاشر المسلمين لا بد من اليقين بخبر الله ولا بد من التزام شرعه ودينه والعمل بذلك مع حسن النظر في ا ل أ م و ر كلها فوالله ما تعجز عنه قوتنا ي ب د ن ا ل ل ه جل وعلا بما شاء من أ س ب ا ب فوق ما نتصور يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا هذا النصر الذي نصر الله به المسلمين يوم ا ل أ ح ز ا ب ب ق و ة ما كانت في حسبانهم أ ر س ل الله جل وعلا من عنده ريحا نصرا لمن نصره و أ ن ز ل جنودا من عنده من ملائكته الذين لا يعصون الله ما أ م ر ه م مع قوتهم مع ت أ ي ي د الله عز وجل لهم س ب ح ا ن أ ي ه ا الناس لا بد من الرجوع إ ل ى ا ل أ د ل ة ا ل ه ا د ي ة من كتاب الله و حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك والله أ ص ل الدين و إ ن ه مما يوسف أ ن تظهر كتابات لبعض الناس حتى عندنا و والله كدت أ ن أ غ ي ر موضوع هذه ا ل خ ط ب ة لكاتب كتب أ م س وفي مثل هذا اليوم في ا ل أ س ب و ع الماضي يطعن في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكك الناس في ا ل أ خ ذ بما عليه سلف ا ل أ م ة وما أ ح س ن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاه وقد بين انحراف الناس من بعده فبين ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة فقال هي التي تكون على مثل ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي أ ي ه ا الناس ما لم ي ك ن يوم اذن دين ا فلا يكون ا ل يوم د ي ن ايها أ الناس ما أ ح س ن ما ق ا ل ا ل إ م ا م مالك ر ح م ه الله لا يصلح اخر ه ذ ه ا ل أ م ة إلا ب ما ص ل ح ب ه أ و ل هي اولها افا إ ص ل ا ح رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمعات بمثل هذه الدعاوى ا ل ف ا ر غ ة وممن يكتب ممن لا علم عنده ولا دين أ ي ه ا الكاتب اتق الله جل وعلا أ ن ت و أ م ث ا ل ه اياك أ ن تتكلم في دين الله بلا علم ولا تقول لما تصف أ ل س ن ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أ ي ن أ ن ت من إ ص ل ا ح الرسول صلى الله عليه وسلم بما امده به من علم و ح ك م ة وكتاب و ر أ ي مسدد صلوات ر ب ي وسلامه عليه و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر ى لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م حتى بين أ ن أ و ل ي ا ل ع ز ب من الرسل لا يمكنهم أ ن يحيدوا لو وجدوا لا يمكنهم أ ن يتبعوا غير طريقه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو القائل لو كان موسى حيا ً ما وسعه إ ل ا اتباعي أ ي ه ا الناس نستشعر ضعفا في اقتصادنا أ ي ض ا و هذا واضح و على المسلمين ان يتقوا الله جل و علا كان الحصار من قبل موجودا هم ا ل ذ ي ن يقولون ل ان ت يقولوا ع ى من عند ر س ل ل ل ه حتى ي ن يكون ا ب ي الله علاج ذلك ولله يحتسب ان يكون ا ل ل أ ر ض و ك الله م ن ن ا ف ق ي يحتسب ان يكون الله يحتسب ج ع ل له ان يكون ح ا ل ل ا يحتسب اتق الله دع ما حرم الله جل وعلا بالربا ف إ ن ه سبب المحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات اتق الله جل وعلا إ ي ا ك م والشح في ما قسم الله من أ م و ا ل ف أ د و ا الواجب منها من ز ك ا ة ونفقات واجبه وتصدقوا بما عندكم من أ م و ا ل يرفع الله بعضكم بعضا ايها الناس إ ي ا ك م والغش اياكم والغرر اياكم و ا ل س ر ق ة اياكم ا ل خ ي ا ن ة اياكم وكل كسب حرام فالذي ي ت ق الله جل وعلا يفتح له ما شاء من أ ب و ا ب الرزق أ ي ه ا المسلمون والله إ ن العمل بهذه ا ل ش ر ي ع ة ن ع م ة وخير للناس عندها تصير لهم همم ودوافع ليعز الله المسلمين أ م ا أ ن يجلس الناس بلا دين وبلا ت ق و ي ة ل ل إ ي م ا ن يصيرون كغيرهم شباب تغريه الشهوات ا ل م ح ر م ة وفئام من الناس كذلك تحرفه الشبهات ل أ ن ه ليس على أ ص ل وعلى ركن ا ل ركين فيتوزع الناس هنا وهنا ومن كان على شيء من ا ل ا س ت ق ا م ة وكانوا قليلين لا يجد من يناصره من المسلمين لا يجد من همته ع ا ل ي ة لمزيد اكتشافات ولمزيد ضرب في ا ل أ ر ض واستثمار حتى يرتفع الناس في, دي في, في اقتصادهم وفي سياستهم وفي قوتهم ا ل ع س ك ر ي ة ولكن والله الذي لا إ ل ه غيره قد سمعنا أ ي ه ا الناس من آ ي ة الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدير الطريق ارتفعوا عن الدنيا خذوا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي تثمر عملا صالحا واجتهدوا في الطاعات مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر و إ ي ا ك م ا ر ك و ن إ ل ى الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة نوع من البيوع ا ل م ح ر م ة فيها نوع حيله إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة و رضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر و تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ي ن ز ع ه عنكم أ ب د ا حتى ترجعوا إ ل ى دينكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم ارجو ل ع الرجوع إ ل ى الدين أ ي ه ا الناس و ا ل أ خ ذ و ا بهذه ا ل ش ر ي ع ة على ضوء ما فهم أ س ل ا ف ن ا ل ص ا ل ح و ن لا تتشتت بكم المذاهب ا ل م ن ح ر ف ة ولا ا ل أ ف ك ا ر ا ل ض ا ل ة ينشا وينبت كل شخص في كل حين يدعو الناس إ ل ى نحلته إ ل ى فرقته عليكم بالامر العتيق عليكم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عدونا قد أ د ر ك هذه ا ل ح ق ي ق ة ف أ ر ا د صرف الناس عن الهدى وهو ي ح ر ق العقائد ا ل م ن ح ر ف ة كل حين لبث مزيد ف ر ق ة مع ما عندهم من التحريش بين المسلمين و إ ي ق ا ع ا ل ع د ا و ة بينهم مع قيامهم ب ا ل ط ض ي ق والتلفيق و ا ل أ ك ا ذ ي ب والافتراءات فو الله لا ع س م ة لنا من شرهم إ ل ا بالرجوع إ ل ى الله جل و علا فهو كافينا و من يتوكل على الله فهو حسبه الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا ل ك م فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الرجوع الرجوع إ ل ى الدين و ا ل أ خ ذ بما أ ح ل الله جل وعلا من أ س ب ا ب التقدم وليكن دافعنا الى ذلك عزه هذا الدين وابتغاء النصر من الله رب العالمين تالفوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليكم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اشير الى شيء من ذلك في هذه الخطبه اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها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 ولا يرفع الا بتوبه اللهم تبنا اليك فتب علينا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 واشف المرضى اجمعين ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب النار واقوموا الى صلاتكم يرحمكم